أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا منكم شقاق أن يصيبكم مثل ما صاب قوم نوع أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوطي فاستغفروا ربكم ثم جوضوا إليه إن ربي رحيم وجود قالوا يا شعيب ما نفطه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا طعيفا ولولا رهبك رجمناك وما أنه علينا بعزيز قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذ جموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إن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 ظلموا الصيحة فأصبحوا في ليالهم جافين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وترضى المبين إلى فرعون وملئين اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئسا مرد المورد وَأَتْبِعُ فِيهَا دِيَلَ عَنْتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَرْفَتُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أنبار إِنَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا وَمَادٌ غَيْرَ تَتْبِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ وَلِيمٌ شَدِيدٌ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود وما إِلَّا إلا أن يَا مَنْ يَأْتِي نَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِنَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَمَنِ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعل بما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين أَنْ غَيْرَ مَلْذُودٍ فَلَا تَكُونْ فِيهِ مِرْيَةٌ مِمَّا يَعْبُدُهَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاهُمْ مِنْ قبل وَإِنَّ لَنْ وَفُوهُمْ نَصِيبًا مِنْ غَيْرِ مَنْقُوسٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخَضُرِ فَفِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ كلّا لما لا يوفّنهم ربّك أعمالهم إنّه بما يعملون خبير فاستقم كما مرت وما تبّ معك ولا تضّرم إنّه بما تعملون بصير وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُّونِ اللَّهِ بِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوا فَأَقِنُوا الصَّلَاةَ وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا ساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرآن بظلمه. أهلها مصنحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا نَجَحَ مَنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جَمِيعًا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الَّذِينَ هُزِلَ مَنْ ثَبَتَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى من مؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عليم امر الكتاب المبين أحلق الصاليك أحسن الْقَصَصِ بما والشمس والقمر طأنتهم من ساجدين قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان من إنسان وَكَذٰلِكَ يَجْتَنِقُكَ رَبُّكَ كَمَا يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْمِينِ الْأَحَادِيثِ فِيمَا يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّهَا عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوهم أحب إلى أبينا منا أن عُثَبَ إِنَّ فِي طَلَالِ النُّبِيِّ أَقُتُلُ يُوسُفَ أَمِ ذَرَحُوهُ أَرْضَيْهُ خُلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ أَوَمَن قَالَ قَالَ وَجاءَ يُوسُفُ فَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَنْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنُ عَلَيْنَا مُوسَى وَإِنَّا أرسله معنا غدا يرتعب ويعبت وإن له لحاف ضوء قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يكونوا ذئبًا قالوا لَئِنْ أَكَلَوْا الذِّئْبَ وَنَحْنُ أَصْبَتٌ